قال أجزل الله مذوبته المسألة الخامسة اعلم أن النسخ على ثلاثة أقسام الأول نسخ التلاوة والحكم معا ومثاله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم الحديث فآية عشر رضعات منسوخة التلاوة والحكم اجماعا الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم ومثاله آية الرجم المذكورة آنفا وآية خمس رضعات على قول الشافعي وعائشة ومن وافقهما الثالث نسخ الحكم وبقاء التلاوة وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ كآية المصابرة والتغيير بين الصوم والإطعام وحبس الزواني كما ذكرنا ذلك كله آنفا المسألة السادسة اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بمتواتر السنة واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة كعكسه وفي نسخ المتواتر بأخبار الآحاد وخلافهم في هذه المسائل معروف ومن من قال بأن الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب وإن السنة لا تنسخ إلا بالسنة الشافعي رحمه الله قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لي والله تعالى أعلم هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر لأن الجميع وحي من الله تعالى فمثال نسخ السنة بالكتاب نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام فإن استقبال بيت المقدس اولا إنما وقع بالسنة لا بالقرآن وقد نسخه الله بالقرآن في قوله فلنولينك قبلة ترضاها الآية ومثال نسخ الكتاب بالسنة نسخ آية عشر رضعات تلاوة وحكما بالسنة المتواترة ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد تلاوة وحكما بالسنة المتواترة وسورة الخلع وسورة الحفد هما القنوت في الصبح عند المالكية وقد أوضح صاحب الدر المنذور وغيره تحقيق أنهما كانتا سورتين من كتاب الله ثم نسختا وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الذي يظهر لنا أنه الصواب هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه وأنه لا معارضة بينهما لأن المتواتر حق والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئا بدى لم يكن موجودا قبله فلا معارضة بينهما ألبتة لاختلاف زمنهما فقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في ذلك فإذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة فلا معارضة البتت بين ذلك الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين لأن الحديث دل على تحريم جديد والآية ما نفى التجدد شيء في المستقبل كما هو واضح فالتحقيق إن شاء الله هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه وإن خالف فيه جمهور الأصوليين ودرج على خلافه وفاقا للجمهور صاحب المراقي بقوله والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب ومن هنا تعلم أنه لا دليل على بطلان قول من قال إن الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بحديث لا وصية لوالد والعلم عند الله تعالى المسألة السابعة اعلم أن التحقيق هو جواز النسخ قبل التمكن من الفعل فإن قيل ما الفائدة في تشريع الحكم أولا إذا كان سينسخ قبل التمكن من فعله فالجواب أن الحكمة ابتلاء المكلفين بالعزم على الامتثال ويوضح هذا أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ولده وقد نسخ عنه هذا الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل وبيّن أن الحكمة في ذلك الابتلاء بقوله إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم ومن أمثلة النسخ قبل التمكن من الفعل نسخ خمس واربعين صلاة ليلة الإسراء بعد أن فرضت الصلاة خمسين صلاة كما هو معروف وقد أشار إلى هذه المسألة في مراق السعود بقوله والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل المسألة الثامنة اعلم أن التحقيق أنه ما كل زيادة على النص تكون نسخا وإن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله بل الزيادة على النص قسمان قسم مخالف للنص المذكور قبله وهذه الزيادة تكون نسخا على التحقيق كزيادة تحريم الحمر الأهلية وكل ناب من السباع مثلا على المحرمات الأربعة المذكورة في آية قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية لأن الحمر الأهلية ونحوها لم يسكت عن حكمه في الآية بل مقتضى الحصر بالنفي والإثبات في قوله لا أجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميته الآية صريح في إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها فكون زيادة تحريمها نسخة أمر ظاهر وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص بل تكون زيادة شيء سكت عنه النص الأول وهذا لا يكون نسخه بل بيان حكم شيء كان مسكوتا عنه كتغريب الزان البكر وكالحكم بالشاهد واليمين في الأموال فإن القرآن في الأول أوجب الجلد وسكت عما سواه فزاد النبي صلى الله عليه وسلم حكما كان مسكوتا عنه وهو التغريب كما أن القرآن في الثاني فيه فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان الآية وسكت عن حكم الشاهد واليمين فزاد النبي صلى الله عليه وسلم حكما كان مسكوتا عنه وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنص إلا ازدادا وقد قدمنا هذا في الأنعام في الكلام على قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق الآية أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول إن هذا القرآن الذي زعم أنه افتراء بسبب تبديل الله آية مكان آية أنه نزل به عليه روح القدس من ربه جل وعلا فليس مفتريا له وروح القدس جبريل ومعناه الروح المقدس أي الطاهر من كل ما لا يليق وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الآية وقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إلا غير ذلك من الآيات وبهذا أيها المستمع الكريم نكتفي في هذا اللقاء ولنا لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته